أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان سَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَالْبَيَانَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَيُنَزِّلُ وأرثوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوة أنكاسا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهِ وَلَا يُبَينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَمْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَنَّكُمْ أُمَمًا وَاحِدَةً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 ولا تتخذوا أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد سبوتها فتزل قدم بعد سبوتها وتذقشو أبما صدت عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إن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 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمِل صالحا من ذكر أمثا وهو مؤمن فلا نحييَنَهُ حياة طيبة ولا نجزيَنَهُم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 انما سلطانه عن الذين يسوّل له ابنته والذين هم به مشركون صدق الله العظيم